بسم الله الرحمن الرحيم قَد أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ کزا اولا فَم فَخَلَك الملَ قََم قُون فَخَلَكَ الملَ قَمبد فَخَلَق مقتعوام فكَسَن الععظام نحم ثمَُّ أَن شَثنا خَلقَ ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا زوقكم سزع sama <laughs> وُدُونُ جُمْنٍ قُرِئَ سَيْنَ أَتَمُتُ بِتُهُمْ تَنْكُتُ بِالدُهْنِ وَصِبْغِ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ عِبَرًا نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا منافع لكم فيها منافع كثيرة لا الا غير افرات تقون فقال الملائكه الذين كفروا من قم ما ذا الا بشف مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولم شاء من صدني بما كذبوا فامحينا اليه انصلع الفلك باعيننا ووحينا فاذا جاء امرنا وفا ودنوا فاسلك لا تخاطبني في الذين لم يؤمنوا انهم ضالون فاذا استويت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا فقل الحمد لله الذين كفروا وكذبوا بلقاء آخرة وكذبوا تُرابًا وعظامًا أن be اشتركوا في القناة you can cool. مراجين <سؤال> <سؤال> <تصفيق> اولائك يسارعون في الخيرات اولائك يسارعون في الخيرات واجل لنا ثابتون ولا نكلف نفسا الا وسعها don't ولو اتبع الحق أوابا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 اذا لربهم وما يذق له <muchas> ملكوت كل شيء be in فلم تكن فحزمتم أنما خالدتم